وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَنْتَ آسِفٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تُرْجُزُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَذِرُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ فأسلب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم ترفوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتهين كذلك وأورفناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فلقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرسين ولقد اخترناهم عليهم وما نحن فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعي والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماعات والأرض